بذات الصدور امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله الرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده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 الذي يقرض الله طررا حسنا فيضاعفه له وله له أجره كريم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 يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا نظرونا نقتمس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فانتمسوا نورا فاغرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم مرتابين قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ارتبتم ما غرتكم الاماني حتى جاء امر الله حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم رضع. فدية ولا من الذين, الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأمن الذين لا. آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ أَلَمْ يَأْنِنَ الَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُونَ كَالَّذِينَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ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 إن المصردقين والمصردقات وأقرضوا الله قرضا حسنا حسنا يضاعف لهم وله أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولا والشهداء عند ربهم له الأجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم